لا تتخذوا بطانة من دونكم هذا نهي هذا لا نهية ولهذا جازمث الفعل فقال لا تتخذوا والمراد بالبطانة القوم المقربون إلى الشخص مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن أو إلى الجسد من ظهارته فاتثوا له بطانة وله ظهارة البطانة أقرب فالمان لا تتخذوا قوما مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به وقوله من دونكم أي من غيركم كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون أي من غيره والمعنى من دونكم أي من غيركم بأي شيء بالدين أو بالهدف أو بماذا نقول المراد بذلك كل من يغايرك في أمر من الأمور وهذا يختلف قد يكون في الدين مثلا وقد يكون في الدنيا فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحينئذ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا نتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين لأنهم, لأنهم غيرنا إذا كان يتعلق بتجارة فلا نتخذ أحداً بطانا يخدعنا في تجارتنا لأنه مغاير لنا في هذا في هذا الاتجاه وهو وهذه بالحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن وهي صالحة حتى للكافر حتى للكافر مثل لا أتخذ بطانا من من دونه أي من غيره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 قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة يعني بطانة متصفة بهذه الصفات أو هي جمل تعليلية للبطانة أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالاً ويودون ما عندتم إلى آخره في هذا احتمالان في هذا احتمالان يحتمل أن هذه الجمل أوصاف عرفتم؟ ويحتمل أنها جمل استعنافية معللة لبيان التعليل يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم خبالا إلى آخره وعلى القول الأول كمان الآية لا تتخذوا بيتانة من دونكم على هذا الوصف أي بيتانة لا من دونكم لا يألونكم خبالة ودمعنتهم إلى آخره فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله من دونكم يعتبر وصفا خامسا لأن من دونكم أجر ومجر صفة إيش لبيتاني بطانة وعليه فيكون نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس أنهم من دوننا أنهم لا يألوننا خبالا يودون ما عنثنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نرجع الآن إلى الكلمات قوله لا يألونكم خبالا ألا بمعنى بذل الجهد أي لا يألون جهدا في خبالكم لا يألون جهدا في خبالكم يعني أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم والخبال هو الفساد في الرأي والعقل ولهذا يقول الناس للرجل الفاسد عقله ورأيه يقولون إنه خبل خبل فمعنى لا يعني فمعنى لا يألونكم خبالا يعني لا يألون لكم جهدا في, في لا يألون جهدا في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم لطعنة من دونكم طيب وقولهم ودوا ما عندتم <تصفيق> ودوا الود خالص المحبة يعني أنهم يحبون بكل قلوبهم ما عنتم أي الذي عنتم أي الذي شق عليكم ويحتمل أن تكون ماء مصطرية أي ودُّ عانتكم والعنة المشقة والشدة كما قال الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي ألحق بكم المشقة وقال تعالى عزيز عليه ما عندتم أي ما شق عليكم فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون جهتا في فساد أمورنا ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق والإتعار العنت الفكري والبدني والمالي وكل شيء يمكن أن يحقن فيه مشقة فهؤلاء يودون الوصف الثالث وقد بدت البغضاء من أفواههم بدت أي ظهرت ومن أفواههم من لبيان محل البدوء فهي ابتدائية يعني ظهرت من أفواههم كأن كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة البغضاء ولكنها تبدو لا بد أن تفهم من أقوالهم وإن كانت وإن كانوا لا يريدون هذا. ولهذا لم يقل قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال قد بدت وهو دليل على أنهم أنها جاءت فلتة من أفواههم وإلا فهم يتكتمون يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى معاربهم في اتخاذهم بطانة, اتخاذهم بطانة لكن لا بد أن تبدو البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي مما يبدو من من أفواهم، يعني عندهم من البضائع في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات لا ن لا نهان الله أن نتخذهم بطانا، والنهي عن اتخاذهم بطانا يستلزم إبعادهم. ابعادهم عنك والحذر منهم وأن لا إليهم ثم قال قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح والآيات العلامات وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعمق فتشمل جميع ما بين الله لنا. الآف الأول أن نجعلها عام. نقول بين الله تعالى لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها. وقول قد بيننا لكم الآيات يدل على أنه سبحانه وتعالى له عناية خاصة في المؤمنين. يبين لهم الآيات. التي قد تخفى عليهم بل هي خاف عليهم وقوله إن كنتم تعقلون يعني أنه لا يظهر بيان للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه أما غير العاقل فإنه لا ينتفل لإن الذين حقت عليهم كلامة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العين ويحتمل أن الشرط قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عائد على قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم والمعنى على هذا التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم أما على الأول فيكون التقدير إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فاعقلوها ومر علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان الأولى أن تحمل عليهم فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة ومن العقل أن نتبين ما بينه الله لنا من من الآيات في هذه الآية عدة فوائد قال ها أنتم أولئك تحبونهم في قوله ها أنتم قراءتان المد ها أنتم والقصر ها أنتم أولئك تحبونهم وكلاهما قراءتان سبيتان ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة يعني بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة فأما فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأ إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم لأنك لو قرأت بقراءة غير قراءة المصحف الذي بعديهم اتهموك. بالخطأ أو شككوا في إيش في القرآن شكوا في القرآن كيف القرآن تغير آياته وربما إن كانوا عامة دهما ربما يضربونك يقول أنت غيرت كتاب الله لأن العامة الدهما مشكل لا, لا يميزون إذن ها أنتم الثانية ها أنتم طيب ها أنتم ها للتنبيه قيل إنها منقوله عن مكانها وأن الأصل أنتم هؤلاء تحبونهم وقيل بل هي للتنبيه وأنها في مكانها لأن مكان التنبيه ينبغي أن يكون لأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات فهي في مكانها وقوله ها أنتم أولئي أولئي منادى، واصلوا يا هؤلاء تحبونهم أي تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالا والذين ودوا ما والذين قد بذلت البضاء من أفواههم والذين ما تخفيه صدورهم أكبر تحبونهم وذلك لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على أي شيء على تغريرهم بهم ولا يحبونكم يعني وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم وكيف يحبونها وقد بدت البغضاء من من أفواههم وقولهم تحبونهم هذا معلوم لنا لكن ولا يحبونكم هذا غير معلوم لكن الله أعطانا له غراء وهي ما تبديه إيش أفواهم فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم الإنسان العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه وتؤمنون بالكتاب كله الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب تؤمنون بالكتاب القرآن بالكتاب توراة بالكتاب الإنجيل بالكتاب الزبور بالكتاب صحبي إبراهيم تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون بذلك هم لا يؤمنون بذلك طيب من هؤلاء يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين كلهم لنا بهذا الوصف لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل والمنافقون لا يؤمنون بشيء المؤمنون لا المنافقون لا يؤمنون بشيء وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ومجاهنة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولهذا قال وإذا خلو يعني وحدهم أو إلى شياطينهم قضوا عليكم الأنامل من الغيض قضوا عليكم الأنامل من الغيض أي من شدة الغيض لكن من شدة الغيض لما يرون من نعمة الله عليكم أو من شدة الغيض لعدم إيمانكم، اتباعكم لهم أو من الأمرين جميعا من الأمرين جميعا بل ربما نقول يشمل أيضا ما ادعوه يشمل أيضا ما ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا ولم يتمكنوا من نيل مآربهم وقوله عبدوا عليكم الأنامل الأنامل هي أطراف الأصابع وعدها يعبر به عن شدة الندم والحزن ويعبّر به عن شدة الغيظ أحيانا الذي الذي يتوعدك تجد يعض أنامله يعض أنامله ويوم برأسه ويقول عسى أدرك عسى أدرك شأن يتوعدك نقول هذا عض أنامله من الغيض والثاني إن كسر السيارته فعض أن ملت هذا من شدة الندم لكن هنا بين الله عز وجل أنهم يعضون الأنامل من الغيض من شدة الغيض يتمنى, يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقيمك وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الأنامل التي تعض هل هي طرف الأصابع ولا وسط الأصابع يعني الأعلى لا. لا. لا. لا. لا. ها. على كل حال الله أنها تختلف بحسب أعراف الناس أحد يعض الأعلى وبعض الناس يعض يعض الوسط إن وهو عندكم رؤوس الأصابق نعم أظن عندنا الأوسط الشيخ استحمل عنه لا دعنا من السحمل أو من السحمل هذه عادة ما هي تعلّل العادات إنما هم بعض الناس يعض الوسط الأصبع وبعضهم يعضل الطرف المهم هي كلها تنبي عن شدة إما شدة حزن حزن وإما شدة غيظة قال الله تعالى قل موت بغيظكم قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يتأتى خطابه هو الأصح وهو الأقرب لأنه قال كان يخاطب المؤمنين بالأول يا أيها الذين آمن هل أنتم لا يتحبونهم يعني فقل أيها المؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم هذا الأمر للإهانة الأمر لإهانة وبيان عدم المبالاة بهم وقلوا موت بغيظكم الباء قيل إنها للغاية والمصاحبة يعني ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا وقيل إنها للسببية أي موتوا بسبب غيظكم فإنه لا هم منع والثاني أقرب الثاني أقرب فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبعد عنهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الجملة السنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب يعني القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد وإنما قلنا إن ذات الصدور هي القلوب لقوله تعالى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 والإرادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنجاة طيب إذن عالم بذات الصدور أي بالقلوب بصحبة الصدور هذا تفسير لفظي، والمراد القلوب ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم الخطاب لمن للمؤمنين وهنا أتى بصيرة الجمع وأتى بصيرة المفرد في قوله قل موت بغيظكم وسبق أن جاء بصيرة الجمع وهذا من التفنن في الخطاب ومن فوائده الانتباه الانتباه أن الإنسان إذا اختلف الاسوب عنده انتبه وليس كما إذا كان الأسلوب على وطيرة واحدة إن تمسسكم حسنة تسؤهم حسنة أي ما حسنة دينية أو دنيوية بدنية أو مالية أو أهلية شاملة شاملة ووجه الشمول أن حسنة نكر والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فأي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوء لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو النصرة أو أي حسنة كانت، فإنه فإن, فإن هؤلاء تسؤهم الحسنة إذا أصابتكم، وقوله نعم إذا مستكم وقال وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها السيئة هنا ما يسوءكم يعني إن, أصاب إن أصابكم ما يسوءكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين يفرحوا بها يعني يلحقهم الفرح بسببها وهنا يقول إن تمسسكم في الحسنة وإن تصبكم في السيئة فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي قال بعض العلماء إن هذا من باب اختلاف التعبير وأن معنى قوله إن تمسسكم حسنة أي إن تصبكم حسنة قالوا ودليل ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال بعض العلماء بل بينهما فرق لأن المس أخف من الإصابة المس أخف من الإصابة وبنى على ذلك أنهم يساءون من الحسنة وإن كانت قليلة جدا ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت وهذا الفرق بالنسبة لقوله إن, تصب إن تمسسكم حسنة وجيه لكن بالنسبة لقوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة وهذا فيما يظهر خلاف حالهم وبناء على ذلك يترجح القول بأن مس وأصاب بمعنى بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائده وهي التنبيه، لأنه إذا اختلف الاسلوب فلا بد أن يحتوها الإنسان المخاطب انتباه، خلاف ما إذا كان على وطيرة واحدة، وقوله إن تصبكم سجية هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ نعم, نعم. نعم. نعم. يدخل ويدل لهذا قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم لا يبطل فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوز العظيم وقولهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تصبروا على ما ينالكم منهم وتتقوا فيما تعاملونهم به لأن الإنسان مطلوب بالنسبة لهذا الكفار مطلوب أمرين الأول الصبر على ما فعلوا والثاني أن يتقع الله فيما يفعل بهم انتصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا كيدهم الكيد هو المكر والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإقاع بالخصم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإقاع بالخصم فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإقاع بخصمه فإن هذا لا يسمى مكر مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد لا يضركم كيدهم شيئا وقولك لا يضركم كيدهم شيئا شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضلون شيئا. إن الله بما يعملون محيط. نعم. في المؤمنين نعم. هل جميع عن الكتاب اللي يقولوا حذرا الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجة؟ ومن المؤمنين منهم يصنع من الذات مشاورات فقط ولا يدفعون عن دين الله ولا يصلون هذا على كل حال تأتي بالفوائد. نعم شو. نعم نعم أحسن الله لك يا شيخ كيف يكون الكفار يأخذون بطانة من وهم كفار يعني أي بطانة فهي كافر كيف يعني كل ملة واحدة يعني نعم فقلنا إن الوحيد تكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبلي لا يأخذوها بطانة فالكفر ليس واحدة كيف اي لكن لكنهم قد يكونوا بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيوية هي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء شخص صديق اذا الانسان اذا هل يعتبر من الشبهه لا لا لا هم مش شبه هذا شيء طبيعي لا ذكره انهم يعطونهم يعطونا عليهم منهم عليهم يكونوا علي, على المؤمنات نعم تشبه لا لا فعل ماضي نعم كيف تفرق بينه كيف تفرق بين يعني الا اللي له معنى اليمين ولا بمعنى معنى التقصير هذه اللي بمعنى التقصير الا هي الا اللي بمعنى اليمين الا الجنا الجنا وين المصدر ألا إلا ألا مصرها إلا التي بمعنى, بمعنى تقصيد وآلا مصرها إلا نعم شيخ أحسن الله إليك ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون نعم أحسن الله حاول هؤلاء أعطوا ما يجلس أن نحبهم على كل حال سواء نحبونه أو نبغضونا نعم هذه تأتي بالفوائد. شيخ أحسن الله إليك قال وتمنون بكتابه كله ولم ولا يامنون بكتابه كله نعم ربما يؤمنون ببعض كتابهم طيب الايمان ما ببعض الكتاب لا يصح الايمان يعني الكتاب اسم جنس, الكتاب اسم جنس. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم اسمه يسمى حقيقي لا نعم لكن يقال, يقال انه مؤمن به وان يكن له الحق جاءت اليه مدعني احصل عليك اامن بالقران وكذب التوراة هو الحقيقة أن من من امن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة هذا هو الحقيقة حتى بالانجيل نعم أقول الشاهدات الله عز وجل قال ها أنتم أولئك تحبونهم نعم فمثل الآن المنافقين في هذا العصر يعني كان الله عز وجل يشير بهذا الآية يعني نبتعد عن هذا هذا ياتينا في الفوائد إن شاء الله نعم قول ما يكون لازم من لازم يعقد أن تخاليه هو أمت الأزمات لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون هذه الآيات التي بيناها أو إن كنتم تعقلون فلا تتخلهم فيكون يكون انصباب انتفاع العقل اتخاذهم بطانح رأس مو باللازم وفرق بين دلالة اللازم ودلالة التضمن إذ هم الطائفتان من الط منكم أن تفتشل أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا باقي علينا فوائد نعم شرح شرح قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذه الآية تكلمنا على أولها وقلنا إن هؤلاء ال الذين من دون المؤمنين والذين اتخذ والذين اتخذوهم بطانة إذا مست المسلمين حسنة أصابت أساءتهم والمراد بالحسن هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية والغنائم وغيرها وكذلك النصر على الأداء وإذا أصبهم سياه أي ما يسوءهم من خذلان أو فقدمال أو جوائح أو غير ذلك فإنهم يسرون بها. يقول الله عز وجل: وإن تصبر وتتق لا يضركم كيلهم شيئا. تصبر على ما ينالكم منهم. ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج، لأنه سيصبر على ما ناله من الأذى في هذا في هذا الوقت المعين، ولكنه ينتظر الفرج. وتتقوا بأن تلتزموا تقوى الله عز وجل في معاملة هؤلاء وفي غيرها لا يضركم كيدهم شيئاً يعني وإن آذوكم فإنه لا يضر والكيد سبق لنا أنه التوصل بالإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع وهو ثابت لله عز وجل يعني أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف الخيانة فإن الله لا يوصف بها لأنها صفة ذم بكل حال يقول لا يضركم وفي وفي قوله لا يضركم قراءة إحداهما لا يضركم والثاني لا يظركم من الضير والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم فهو ضرر بضي ومنه ما جاء في حديث رؤية الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ولا تضارون أي لا يحقكم ضير هنا يقول لا يضركم كيدهم وقراءة لا يضركم فيكون النفي فتكون القراءتان لكل و... كل واحدة منهما أفادت معنا غير الأخرى لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير فالضير أشد فهم لا يلحقون بضرر ولا بضيع، وقول الشيء نكره في سياق النفي فتكون عامة، يعني أي شيء نكون ولكن هل يلحقهم من ذلك أذن؟ الجواب نعم، لقوله تعالى لا تبلون في أموالكم وأمفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذاً كثيرا ولكن لا يلزم من الأذى الضرر ولهذا قال الله تعالى في الحديث القصي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرري فتذفوني وأثبت أن بني آدم يؤذونه فقال يؤذين بن آدم يسب الدهر وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط الإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان فهو محيط بهم كإحاطة السور بمن في داخله أي لا يتمكنوا أن يفروا من قضاء الله عز وجل وعلمه وسلطانه وقدرته وقوله بما يعملون ما هذه موصولة فتفيد العموم ومر علينا في النحو أنه لا بد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حتى يتبين أن الجملة التي بعده صلة له لأنه لا يمكن أن نعرف أن الجملة لها صلة بما قبلها إلا برابط أو عائد في باب المبتدا يسمونه رابطا وفي باب الموصول يسمونه عائدا فأين العائد في قوله بما يعملون محيط العائد محذوف أي بما يعملونه محيط ثم قال تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ من هنا إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها فقوله وإذا غدوت إذ هذه ظرف وعاملها محذوف تقديره أذكر إذ غدوت وغدوت بمعنى خرجت غدوة أي في أول النهار كما كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وقوله من أهلك من ابتدائية يعني أن مبتدا هذه الغدوة من أهله من المدينة خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديرهم من قتل في بدر وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قتل قتلوا منهم سبعون رجلا من كبرائهم وأسر منهم سبعون رجلا أرادوا أن يأخذوا بالسأر من النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا خرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله وكانوا ما بين تسعمائة إلى ألف معهم العدة الكثيرة يريدون لا وكانوا ثلاثة ألاف وكانوا ثلاثة ألاف يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فأسكروا حول المدينة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج وقال نخرج نقاتلهم وأما بعض الصحابة فسكت وأما المنافقون فقالوا لا نخرج لا نخرج إليه بل ندعهم فإن بقوا بقوا على شرحات وإن ملوا رجعوا إلى مكة وإن دخلوا المدينة قاتلناهم نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح هكذا قال المنافقون لا نصحا لله ورسوله ولكن جبنا وخورا وخداعا وغش، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبي سلامة الحرب وتهيئ عليه الصلاة والسلام فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج يعني ندموا قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا فلما خرج وقد لبي سلامة الحرب يعني ما يوضع على الرأس وتهيئ قالوا يا رسول الله إن شئت أن نخرج فعنا فقال ما كان ينبغي لنبي لبس مت الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه فمضى خرج من المدينة ومعه ألف مقاتل وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو ثلث الجيش وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فانخزلوا ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا استمروا حتى نزلوا أحدا ولما نزلوا عباءهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تابعه ورتبهم واختار منهم خمسين رجلا من الرومات وأمر عليهم عبد الله بن جوويق وقال لهم لا تبرحوا مكانك جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه قال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا فبقوا يحمون ظهور المسلمين فحصل القتال. في أول النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم انتهى الحرب فذكرهم أميرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم سواء, سواء كانت لنا أم علينا ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلوا فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خال وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا وكان على رأسهم قائدان عظيمان وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن عدي جهل، رضي الله عنهم قبل إسلامهم فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم وحصل ما قضى الله ورائد سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة وقتل من المسلمين سبعون رجلا وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. وشج وجهه وحتى كانت ابنة أفاطمة تأتي بالحصيل تحرقه وتذر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدم يندفع المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه منتهى وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا هم عصوا عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا كيف ذلك عصوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لهم لا تبرحوا مكانك وترك ما يزمهم قدرا وهو حماية المسلمين من خلفهم لأن هذا من الأسباب النافعة وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب أمر بأن نأخذ بالأسباب أعظمها التوكل على الله لكن لا بد أن نفعل الأسباب الحسية والمادية فهم رضي الله عنهم وعفى عنهم حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة. الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلوهم إلى المدينة ليدفنوهم في ال في البقية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصاريهم. يدفنوا يدفنون هناك في في أحد. ففعلوا. والحكمة من ذلك والله أعلم. أن المجأن المقتول في سبيل الله يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يغسل لألا يزول هذا الدم من على جسده ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صرع فيه وعلى الهيئة التي كان صرع عليها المهم إن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر فعليك بمراجعته فإنه مفيد يقول إذا غدأت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تبوئ الجملة هذه حالية يعني حالك كونك تبوئ ومعنى تبوئ أي تنزل والتبوء معناه النزول، كما جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزل نفسه في مقعد من النار وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي نزلوها قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال المؤمنين من المؤمن؟ المؤمن والمقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإدعان وفي هذا شهادة من الله عز وجل أيما شهادة على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة مؤمنون تبوي الممين مقاعد للقتال الله أكبر مقاعد للقتال ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل ولم لماذا من أجل أن يكون هذه الأماكن التي بوئها مكان ثبات كتابات القاعد في مجلسه وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلس لا هم يتكيفون كما كما يناسب مصلحة الحرب لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال يعني لقتال الأعداء وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائما بل هو يكر ويفر حسب ما تغفظي المصلحة والله سميع عليم سميع عليم أي سميع لما تقول لهم عليم بأحوالكم وقد نقول إن, إن كلمة السميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم فتكون أشمل وهذا هو الأحسن لأن كل ما كان اللفظ شاملا كان أحسن وتعم عليم أي عليم بما يحدث من قول. وفعل وحال وحاضر ومستقبل ثم قال عز وجل إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما إذ هذه قال المفسرون أو نعربون إنها بدل من إذ الأولى يعني يكون التقدير على هذا اذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا همة الهم يطلق على مجرد حديث النفس ويطلق الهم على العزم يعني <تصفيق> أن الإنسان قد يهم تحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل تقال هذا هم، ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يجد مان وهنا الطائفتان وهما بنوا سلمة وبنوا حارثة هموا أن, أن يفشل والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام وسببه ما جرى من المنافق عبد الله عبد الله بن أبي الذي انخزل انخزل وانخذل بنحو ثلث الجيش وتعرفون أنه إذا انخذل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش فهاتني القبيلتان الآن أن تفشل أن تجبن وترجع ولكن الله تعالى ثبتهما ولهذا قال والله وليهما فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه وقال وقوله الله وليهما هذه ولاية خاصة وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصه. فالولاية التي بمعنى التدبير تدبير الشؤون هذه ولاية عامة والتي بمعنى العناية يعني التي تقتضي العناية هذه ولاية خاصة. هذه الولاية لا شك أنها خاصة. لأن الإنسان يدهم بالمعصية أو بالذنب، ثم حصل له من عند الله ما يمنعه من، فهذه ولاية خاصة. لا شك. كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب. يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب. فيجد في قلبه إذا همّ بفعل المحرم يجد في قلبه حلالاً عن هذه الهمة وعجولاً عنها هذه ولاية من الله أو أحياناً يهمّ بترك الواجب فيقيد الله له ما يعينه عليه حتى يفعل هذا أيضاً ولاية خاصة فهاتان القبيلتان لما همّتها تولّاهم الله عز وجل بعنايته فلم يفشل، وبقي مع الجيش، وكان بعض عتين الطائفتين يقول إن يعني يقول فرحا، لقد كان يعني من حظهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الخبر، لأنه أخبر بأنهما حما أن يفشل. وأخبر بخبر آخر صار ومن قبلهما وهو أن الله وليهما فكان هذا بهذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون على على الله متعلقة بيتوكل وقدمت لإفادة الحصر يعني على الله لا على غيره فليتوكل والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به الحمد لله هذا التاريخ طويل لكنه جامع صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها أعدها ثالثة صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها أعدها علينا فالعائد هذه الصورين ما شاء الله ما أردوه نعم صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها <تصفيق> طيب إذن لا يكفي أن تستق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة لأن الله سيعينك ويكفيك كما قال تعالى ومن يتوكل الله فهي حسبه ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا ويذكر أن أمير الممين عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد فقالوا نحن المتوكلون فقال إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون فلو أن أحدا قالنا ساعتمد على الله تعالى في جلب الرزق في أن الله سيرزقه وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا أنت مهمل متواكل افعل السبب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق قد يقول ربما يموت قريب لي فأرث فهذا من رزق الله نقول وإذا ما مات إذا لم يمت تقتله حتى لو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث لأن القاتل عمدا لا يرث فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها أما الأسباب التي لم نأمر الله بها فإنه لا يجوز إنسانا أن نتعاطى. وقول فليتوكل المؤمنون أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله لأن لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن. فالتوكل من مقتضيات الإيمان والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. نرجع الآن لنأخذ الفوائد حتى لا نذهب بعيدا. آخر فائدة كتب نعم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبرا إلى آخر في هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ البطانة التي ليست منها لقوله لا تتخذوا والأسف في النهي التحريم، ومن فوائدها أن هذا التحذير ليس خاصا بولات الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه، حتى الواعث الفرد منا لا يجوز أن يتخذ بطانا من دونه، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه فلو أن رجلا صادق ك... مسلما لو أن رجلا مسلما صادق كافرا واتخذه بطانع يسر إليه بالأمور لقلنا إن هذا حرام عليه ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم إلى قوله تسرون إليهم بالموذّح وأنا أعلم بما خيتم وما علمت من فوائدها أن نتجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان لأن الخطاب وجه إلى من إلى المؤمنين ومن فوائدها أن اتخاذ البطانة بطانة السوء من نواقص الإيمان صح بناء على القاعدة التي أصلناها فيما سبق أن ما كان الإيمان مقتضيا له فإن فو فواته يكون نقصا في الإيمان طيب وهل يكون من نواقض الإيمان من نواقض مهو نواقض قد يكون ربما يكون من نواقض, من نواقض الإيمان لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من من الإسلام، لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألوننا لا خبالا، وهذا بناء على أن الجملة إش استنافية. للتعليل. وقد ذكرت لكم في التفسير أن من العلماء من قال إنها صفة لما قبلها وأن, وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالا فلا بأس أن نتخذهم بطانع ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانة من الكافرين فإن كفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا طيب يذكر أن عمر بن الخطاب رضو الله عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يولي كاتباً نصرانياً على بيت المال لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيداً في الحساب فكتب إليه عمر أن تفعل أن تفعل وأمره بعزله فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتباً فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام المعنى يعني إذا مات هل معناه تعطل بيت المال أو حساب بيت المال؟ قدر أنه مات. أما أن اعتمنه على بيت المال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز لا يجوز أن يولا أعدائنا من الكفار أو غير الكفار. أسرار أمورنا لأننا إذا ولناهم أسرار أمورنا فقد ذخذناهم بطانا ومن فائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين حيث حذرهم إلى أمور قد تخفي عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة ومن فائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا لقوله ودوما عن و وهنا سؤال هل يودون ما شق علينا في الدنيا أو في الدين أو في الدين؟ ها يشمل أمرين فيودون ما يدمر جيوشنا يودون ما يدمر اقتصادنا يودون ما يدمر معارفنا يودون ما يدمر دينا والظاهر عندي والله أعلم أن أهم شيء لديهم هو تدمير الدين، لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون لهم لا يكون فيه تدمير لهم لأنهم هم أقوى من اقتصادا وأقوى من جيوشنا وأقوى من عدّة، لكن الدين هو الذي يدمره ولذلك نقول. إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبون يريدون أن يضايقون في الدين بقدر ما يستطيعون يودون أن يضايقون في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون يودون أن يضايقون في, في السلاح بقدر ما يستطيعون يرسلون لنا من أسلحة ما عفى عليه الأثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأصلحة الوقت الحاضر كالسكين بالنسبة للأصلح أو الهراوة يعني ليس فيها فائدة لكنهم لا هم, هم, هم, هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا هم هم أن ننتفع أو ننظر ومن فائدة هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحيانا من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك بالتهديد الفعلي لا, لا القولي ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما مما يبدو وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي أخبرنا بذلك وما تخفي صدورهم أكبر أكبر مما تبديه أفواهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل لقوله أكبر وهو قد تكلم عن البغضاء والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بأثاره فهنا بين أن البغضاء متفاوته وكذلك المحبة متفاوته ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها لأن جاءت ثقران في وفي السنة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لكن البغضاء أيضا تتفاوت نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت بعضها أعظم من بعض من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته بقوله قد بينا لكم الآيات والآيات التي بينها الله قسمان آيات كونية وآيات شرعية وبيانه لها لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية فالعجائب الشرعية تكون بالتأملات العقلية والعجائب الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا إلى التأملات العقلية أيضاً. ومن فوائد هذه الآية أن أنه كلما كان إنسان أشد, أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله تأخذ أسوال الواحد نعم قد بينا لكم الآيات إن كنت تعقل إذن كلما كان أساً آقل كانت الآيات له أبياً وأرحل ثم قال الله تعالى ها أنتم عندكم أسل طيب ما يمكن تحركه شوي تمال براد؟ <متشف> طيب. الشخص يعني يبحث عن الله. هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن ترك الدواء أفضل ومنهم من قال بل بل الدواء أفضل. ومنهم من قال إذا غلب على عليه النفس من الدواء فهو أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتدو وأمر الله بحفظ النفس وهذا هو الأصح لأنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله تناوله لأن هذا من نعمة الله كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوبا وكذلك هذا إذا غلب على ظنه النف فالافضل أن يتداوى نعم افضل على... نعم هذه قضيه عين ربما من الرسول عليه الصلاه والسلام فهم انها قد تتغير لو لو, لو انها شفت ولهذا بعض الاحيان يكون المرض الانسان احسن من ناحيه <تصفيق> نعم الله <تصفيق> نولي عداء الله أسرارنا نعم لكن أحسن الله إليك أحياناً يكون الإنسان تبقى البلاد في حاجة إلى ذلك يعني التكنولوجيا على سبيل المثال أوه. لا لا من هي أسرار من هي أسرار الصناعة الصناعة هم آلاً يعني هم هم الذين يخفون عنا أسرارهم لأنهم يطلعون على شيء لا نطلعوا عليه لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل في ترتيب جيوشنا في مصالح شعوبنا في مصالحنا الذاتية إذا كان هذا خاص أما مسألة الصناع فهم فهم في الوقت الحاضر وربما يأتي اليوم الذي نكون نحن نحن أحسن منهم لكن في الوقت الحاضر هم الذين يخبونا أسترهما نعم شير كان عدد الكفار في غزوة أحد وبدر ثلاثة أرعاف عدد المسلمين فما سار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأحد شيء نعم من أحد القبائم الكفار يعني والسؤال. أقول يعني لم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. هنا ما تطري إلى هذا. <تصفيق> الرسول ما تطري <اضطره> إلى هذا. عددهم ثلاث مرات. نعم هو ربما كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لكن إذا كان ما في ما في مناسبة إطلاق ما في مناسبة ماذا يصنعون؟ إذا كان ما في مناسبة يعني مثلا ن نعلم علم اليقين أننا في مقابلة لهم أو في اعتداءهم علينا لا نستطيع المدافعة إطلاقاً أما أما ثلاثة مع تسعة مثلاً فيمكان فيمكان للغابة نعم شوفيني دبي مش مشتياك مثلاً يكون بدير الأسرار كذا في المحلات يعني كيف يدل الأسرار هذا أسرار المستقبل المستشفيات مدير المستشفى مصريان مسلم.إيه.ووالمستشفى إسلامي ولاك.في بلد المسلمين.لا المسلمين؟ هذا ما يجوز هذا ما يجوز أن يولد الصارم المسلم.يتفشى النساء ورب ولا, ولا يوماً لأن النصارى في بلاد أفريقيا يقولون لنا إنهم يعطون المرضى دواء والمريض ظن أنه شفاء ولكنه دواء عقم من يعقمون النساء وليقات الله، هكذا قيل لي، والله أعلم. لكن ما نأمن الكفار؟ كيف نأمنهم؟ ربما يعطوننا أبر تقضي علينا على زمن على المدى البعيد. نعم. والله إذا أمكن إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن، لأن غالبا الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيمائية قد تكون ضارة على الإنسان، ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من المواد. نقول أن يعني ما كانت في مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدمر مشركين، ويعني ثبت أنه رد المشرك حينما ذهب ليحارب معه نعم وأيضا كانت الروم في, في أحد الغزوات تسعة عشار المسلمين نعم في الغزو نعم. وأيضا مستعن بالمشتكين نعم صحيح كيف نكون يعني تسعة مثل إيش مثل إيش مثل مثل مثل إيش في أي غزو في غزوة عين جلوت تقريبا غزوة الله أنا, أنا أفهم أن عين جلوت ماذا يعني بعهد الرسول عليه الصلاة <تصفيق> موت شيء موت مؤتة شيخ مؤتة القادسية أيضا نعم القادسية أولا هو نفسه ما غزى في مؤتة هو نفسه ما غزى في مؤتة أرسل جيشا للروم وحصل أن الروم تجمع وما ظن المسلمون أنه بهذا،, بهذا التجمع ولهذا هذا المخادر من الوليد إلى الجبل ففتح الله عليه وردك ما استعادل يا نتوكل نعم 171 171 هذا على أوحي. سجل،, سجل. داخل في وداخل في الشهر، وداخل في الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في غزوة بدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبله من الشام لقريش صحبه ابي سفيان وهي العير وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكه وكانوا نحو 40 رجلا وفيها اموال عظيمه لقريش فندب رسول الله وفيها اموال عظيمه لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج اليها وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالاً بليغاً لأنه خرج مسرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن أسود الكندي وكان معهم سبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد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 واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن, ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء فلما كان بالروحاء وسكون اللواء قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعه وسار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمر الجهني وعدي ابن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ظنظم بن من الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا فوا في... وعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد مسوا أبي لهب فإنه عوض فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب فلم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله وجاءوا على حرج قادرين وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه عمر بن, عمر بن عمر الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فيحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فيحسنوا ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم وإني أقول عن, عن الأنصار وأجيب عنهم فأضغن حيث شئت فأضع فضع حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من, من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لا سرت حتى تبلغ البرك من غ... حتى تبلغ البرك من غمدان لنسير معك والله لإن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك فقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا المهاجرون قالوا أحسن مع أنهم سيقاتلون قومهم من قريش ثم تكلم العنصار هذا الكلام العجيب الذي يدل على قوة الإيمان وعلى قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له وأنهم مهما فعل فهم تبعوا له رضي الله عنهم فهذا يا إخواني هو الذي يمثل الإسلام حقيقة والمسلمين حقيقة إذا أمر الله ورسوله بأمر لم يكن لهم الخيارة من أمرهم وهم تبع لرسول عليه الصلاة والسلام يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وهكذا يجب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لأنها هي أغلى ما عندنا في الدنيا لذلك أريد أن نأخذ من هذا عبرة وأن يكون لنا على بال حيث قال, حيث قال له هذا الكلام العظيم لأن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك مع أن خوض البحر حلاك لكن هم سيدفعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه نعم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 وإذ الله إحدى الطائفتين أنها لكم الطائفة الأولى أبو سفيان والعير والثاني قريش وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وغير ذات الشوكة من العير ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع داب الكافرين الحمد لله نعم رسول الله ثم يقول رأيت مصارع القوم هذه أيضاً بشرة أبشروا قول رأيتما صلى القول حقيقة يعني علم اليقين وحق اليقين لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحي نعم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريح أن يرجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا, لتحرزوا عيركم فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم, ونطعم من حضرنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه فرجعه وبنوا وبنو زهره فلم يشهد بدريب فلم يشهد بدرا زهري فاغطبتت, فاغطبتت بنو زهرة بعد, بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما وارادت بنو هاشم للرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشيروا علي في المنزل فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه ونغور ما سواها من المياه وسار المشركون سراعا يريدون الماء وبعث عليا وسعد والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه من أنتما فسألهما أصحابه من أنتما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 القوم ما بين تسعمائة إلى الألف فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء ف.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 ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله ف... أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أية ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا